وَمَن يَقُнут مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ فَالِحًا نُوَثِهَا أَجْرَهَا نَوْعَتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا لِزْقًا كَرِيمًا يا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية لولا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله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 الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والموت والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافوين فروجهم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 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً تكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا